من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ونقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبض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 بل الجوف عتور ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَا غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكم بِمَا إِنْ